بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداد شفيقية. قال رب إني وهن العظم مني وشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاءك رب شفيقية وإنني خفت المواري من وراء. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ثميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هينوا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آيَةً قال آيَتُكَ أَلَّا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يبسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قطيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت تنسيا منسيا فناداها من تحتها أَلَّا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تساقط عليك رطبا جنيا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد طبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن لرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم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 فاتبعني أهدك صراطا ثويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عقيا يا أبت إني أخاف أن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 عاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا ووهدنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا مبيا وناديناه من جانب الصور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تسلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فقلف من بعدهم خلف أضاعوا الصَّلَاةَ واتبعوا الشهوات فتوف يلقون غيا إِلَّا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها قذيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وَإِذَا تثلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمَنُوا أَيُّ الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 اَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ وَوَلَدَا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَسْتَبِقُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثه ما يقول ويأسينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونتوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من استخذ عند الرحمن عهدا وقالوا استخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 وكم أهلكنا قبلهم من طرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا